قالوا حبيبك يسمع الشعر قلتي يقراه بعيوني قبل تسمعونه لولا لو حتى طاري الشعر ما بي ما ركت من مشان خاطر عيونه هو روح شعري وامنياته ماضي جذع الشجر وشكان كان لولا خصم أكتب الغيره والقصائد تجي فيه كنا القصائد حالفه ما تخونه هذا كلام منه زحلق انت هادي حتى وهو مخطي تعذرت دونه يمكن لو انه يلمس الجرح بيديك يستغرب ان اللي لمسها طعونه ابطا وهو غايب وزلت حراوي وانا من العام اتحرم زونا هو ما درى اني في غياب امحاتي ليته نشد عن حالي اللي يجونه ابطا غايب وزلت حراوي وانا من العامه تحرم زونة, زونه هو ما درني في غياب حاتي, حاتي ليته نشد عن حالي اللي يجونه, يجونة وقلبي اللي يتوه افله عراوي, عراوي كيف انسرق وضلوع صدري يحسونه عجزت ترده كم ماني براعي يوم انتظر شوقه وهذا تشجونه يبسن عروق لكن اللي يعزي إنك رأي العالم متردد الحب خافوا من الله لا تجيبون بون طريق لا صرت أنا موجود لا تذكرونه لو كل غالي جابها الله الغالي ما شفت لك مخلوق لك تبكي يا رجل عد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة بوح عد الله